اما م ا ي ك و ر ن ب د أ بسنا من اذاعه المريض في, في جيوب <تصفيق> Thank you.